لك يأخُدُ كلُ سَدينَة غَصَ وَأََّ الغُلَامُ فَكَان أَبَوهُُؤمنِنن فَخَشن أي يُرحقَهُ مَا قُانَ وَكفْراء فَأَردَناأَ يُبَدِلَهُ مَا رَّهُ مَا زكاة واقرب رحما وامال جدار فكان لغلامين يسيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ أَشُدُّهُما وَيَسْتَخْرِجَاكَ نَزُوهُما رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُل سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا